الزجرا زجرا، فالساليات <تصفيق> ذكرا، <تصفيق> إن إلىكم لا واعد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وآصب إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطُفَتَ فَأَسْبَعَهُ شِهَابُ الْسَاقِبِ فاستفتهم أهم أشد أم مَنْ قَلَقَ قَنَا إِنْ نَقَلَقْنَهُمْ مِنْ بَطِينِ لَازِبًا بَلْ عجبت قارون واذا تذكروا لا يمنون واذا راوا اياتين وَقَالُوا إِنْ هَا إِلَّا سِحْرٌ نا وكنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثين <وحروا> الذين ظلموا واؤذوا كفوا أهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون لا لكم لا تناصرون بل اليوم وَأَقُمْ فَلاَ بَنَأُ أُمَّنَا فَاضِيًا فأغويناكم إنا كنا ظاوين فإنهم يومئذ في العذاب هَرِقُونَ <على الله> كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ إنهم كانوا إذا كيل لا ويقولون إننا نداركونه آل لشاعر فالجاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذا وما تجذون إلا ما كنتم تعملون وما تجذون إلا ما كنتم تعملون. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْدُودٌ وَإِنْ دَهُمْ قَاصِرَاتُ طُرُفِ عَيْنٍ كَأَنَّهُمْ elle po vaada bou hoada لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَ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 قَالُوا هَكَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِينِ زَئِنَّهُمْ لَا آكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ من هالبطول ثم إن لهم عليها لشوبا من حميد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 ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عفاد الله المخلصين ولقد نادى نوح فلنعم المجيد ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم إن كان ذلك كان إنه من ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم يا ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أَإِذْ كَمْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُوا بِرَبِّ الْعَالَوِينَ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مذبين تَبابَ قَائِلًا لَنَتِي يَمْ فَقَالَا مَا لا تنطقون فراغ عليهم ضربا لا أقبل إليه يزفون قَالَ قال مَا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تأملون فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بظلام حليم فلما بلض معه السعي وفي المنام أني أذبحك فانظر ماذا <تصفيق> ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما ما وضعه للجبين وما دعنه اذِصْدَقْتَ الرؤيا ثُمَّ كَذَّبَ لِكَ نَجْدِلُ هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلامٌ عَلَى كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وَمَا فَطَرْنَاهُمْ تَكَانُوا ظَالِمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ وَأَهْدَيْنَاهُ الْمَ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي سَلَامٌ مِّنَّا وَلَا مُثَوَّنَ وَلَهُ ذَلِكَ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 علو قل من أمر سليم إبن وأهله أجمعين إلا وارين وان عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ تمرون عليهم عَلَيْهِمْ تصبحين غبي الليل، أَفَلَا تَأْصِلُونَ وَإِنَّ لَيُنُسَلَّمِنَ الْمُسْلِمِينَ 111. إذ أبق إلى الفلك المشحون 112. فساهم فكان من فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُتَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمسعناهم إلى حين فَسَتَسْتَغْفِرُ لِرَبِّكَ فَمَنْ سُوءٌ لَهُمْ بَنُونَ أم قَالُوا قَدْ إناثاً وهم شاهدون <تصفيق> ألا And I... فالبنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عفاد الله المخلصين فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَى Oma man فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إِنَّهُ لَأَمْرٌ مَّنصُورٌ وَإِنَّ جُنْدَنَا لول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا فاعجلون فإذا نزل بساحتهم فتألق ضحى المنذرين وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وتلام على المرسلين